ثلاثة استمع إلى الحوارين الآتيين ثم تأمل معانيهما مرحبا أهلا وسهلا كيف حالك؟ الحمد لله شكرا وأنت؟ بخير الحمد لله من أين أنت؟ أنا من إزمير وأنت؟ أنا من أرفة تشرفنا فرصة سعيدة إلى اللقاء مع السلامة في أمان الله مساء الخير مساء النور كيف حالك؟ بخير شكراً وأنت؟ بخير الحمد لله من أين أنت؟ أنا من أضنة وأنت؟ أنا من بورصة تشرفنا فرصة سعيدة